Book 2 20 20 Крата к разговор: Едно. Мхадататон касира Раъ Махед. Мхадата касира Рака Настанете се удобно. خذ راحتك. خذ راحتك البيت بيتك البيت كيف ماذا تحب حضرتك ان تشرب ماذا تحب حضرتك ان تشرب اتحب الموسيقى؟ اتحب الموسيقى؟, <تصفيق> أنا, أحب الموسيقى انا احب الموسيقى الكلاسيكيه. انا احب الموسيقى <تصفيق> الكلاسيكيه. توفا <تصفيق> سامويته هذه سيدياتي. تُعزف على شيء؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ على آلة موسيقية؟ توفا <تصفيق> إمورتا كيتارا هذه قيثارتي هنا جيتاري <تصفيق> أتحب تغني؟ أتحب أن تغني؟ Имате ли деца? Ајнда ка аطفال? А عندك اطفال؟ Имате ли куче? عندك كلب؟ А عندك كلب؟ عندك قطة؟ هنا توجد كتبي هنا توجد كتبي تقموتاتا هذه حاليا هذا الكتاب اقرا حاليا هذا الكتاب كакфо обичате ماذا تحب ان تقرا تحب ان تقرأ؟ أُبيچيتېلي <دخولتي نكنسيت> أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أُبيچيتېلي د خوډېته أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أُبيچيتېلي د خوډېته Ато хебу антъдхаба и ладарил опера? Ата хеб антъдхаба и ладарил опера? За книгата и текста, моля, идете на страницата www.book2.de.